وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناهى بجانبه.